له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن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 يحكم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ